ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون ذم الله أكبر من نقتكم أنفسكم أكبر من نقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا نَتْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَتْنَتَيْنِ فَعَتَرْنَا بِذُنُوبِنَا فاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا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 فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كليها الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش والقرص من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده ليُنظر يوم التلاقى